بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في ان من شك في دخول الوقت وهو في الصلاة فهل تجري في حقه قاعدة, التجاو... قاعدة التجاوز أم لا وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره أفاد بأن هناك مانع من جريان قائدة التجاوز وهو أن الشك في المقام شك في الأمر وليس شكا في الامتثال وقلنا فيما سباق بأن مدرك. اشتراط الفراغ من وجود امرين إما اللغوية بمعنى أن جريان قاعدة التجاوز مع عدم إحراز الأمر لغون وإما لأن ظاهر سياق دليل قاعدة التجاوز أن موضوعها التعبد بمطابقة المأتي به للمأمور به أي التعبد بالامتثال والتعبد بالامتثال إنما يتصور بعد المفروغية عن وجود الامر ولكن ذكرنا أن غاية ما يستفاد أو ما يقتضيه هذان المدركان هو أن يحرز وجود الأمر حين الالتفات وإن لم يحرز وجوده حين العمل سواء كان الأمر المحرز حين الالتفات هو الأمر بالجامع أو الأمر بموطن الشاك أو الأمر بالاثار فالمهم أن يكون حين الالتفات محرزا لوجود أمر فمثلا من علم أنه صلى بتيمم ولكن لا يدري هل كانت صلاته في ضيق الوقت؟ فكان مأمورا بالصلاة بتيمم أم لم تكن صلاته في ضيق الوقت فالصلاه بتيمم لم تكن مشروعة في حقه فمثل هذا وإن لم يحرز وجود امر بالصلاه بتيمم حين العمل ولكنه حين الالتفات محرز لامر بالجامع وهو الامر بالصلاه عن طهور الأعام من الطهور الاختياري في فرض عدم العذر أو الطهور الاضطراري في فرض العذر ويشك أنه امتثل الأمر بالجامع أم لم يمتثل فهناك أمر بطبيعي الجامع وهو شاك فعلا في امتثاله فبلحاظ إحراز أمر بالجامع يكون المورد مورد الشك في الامتثال وإن كان لا يحرز أمرا بالصلاة عن تيم من حين الحمال فهذا الإحراز أي إحراز الأمر بالجامع كاف في جريان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز بعد خروج الوقت بناء على أن خروج الوقت تجاوز للمحل الشرعي كما هو مبنى شيخنا الاستاذ قدس سره او كان الامر المحرز امرا بنفس موطن الشك كما هو محل كلامنا فان من احرز اثناء الصلاه ان الوقت قد دخل وانما يشك هل دخل الوقت اول الصلاه ام انه لم يدخل الا الان فهو وان كان لا يحرز امرا بالصلاه حين العمل ولكنه بالفعل يحرز امرا بالصلاه ويشك في امتثاله بهذه الصلاه التي بيده فبما انه يحرز امرا بالصلاه ويشك في امتثاله فهو مجرد شنو لقاعده التجاوز او قاعده الفراغ بالنسبه للاجزاء الماضيه خلافا لاطلاق كلام السيد الامام هدس سره حيث منع في صفحة 173 جريان قاعدة التجاوز في المقام لأن الشك شك في الامر فيقال بأن هذا ليس على إطلاقه أو كان الأمر المحرز حين الالتفات متعلقا بالأثر وإن لم يكن متعلقا بموطن الشك مثلا من شك في أنه جنوب بعد أن اغتسل فلا يدري أنه غسله فلا يدري أن غسله مأمور به لكونه على جنابة واقعان أم لا فهنا فرضان. الفرض الأول أن يشك في أنه على جنابه قبل الدخول في الصلاة والفرض الثاني أن يشك بعد الفراغ من الصلاة فإن شك في أنه على جنابة أم لا قبل أن يدخل في الصلاة فهو شاك في صحة غسله نتيجة للشك في مشروعيته وأنه مأمور به أم لا فقد قلنا هنا بأنه لا مجال جنو لجريان قاعدة الفراغ في غسله لأنها لا ترتب له أي أثر باعتبار أن غاية غاية مغايطة ها هل يقول ها باعتبار أن غاية جريان قاعدة الفراغ أن الغسل صحيح خلص. ولكن بما أنه ما زال شاكاً في كونه جنوبا ام لا إذن هو ما زال شاكاً في أن وظيفته في الصلاة الآتية هل هي عن طهارة غسلية أو عن طهارة وضوئيه وجريان قاعدة الفراغ في غسله لا يعين له ما هي الوظيفة فلا أثر لجريان القاعدة فالمنع من جريان قاعدة الفراغ في غسله عدم ترتب أثر عليها لأنها لا تثبت أن الوظيفة بالنسبة للصلاة الآتية ما هي إلا بناء على العصر مثبت بخلاف ما لو شك في انه جنب ام لا بعد الفراغ من الصلاه فانه وان لم يحرز الامر بغسل جنابه حتى بعد الصلاه ما زال شاك في انه جنب ام لا فلا يحرز ان غسل الجنابه مأمور به ام لا لكنه يحرز امران بالاثر الا وهو الصلاه فهناك امر فعلي بالصلاه لا ادري انني امتثلته بالصلاه عن غسل ام لا فبما انه يحرز امرا بالصلاه وان لم يحرز امرا بما هو مصب الشك وموطنه فهذا كاف في جريان القاعدة فإن مقتضى جريان قاعدة الفراغ في صلاته شنو سقوط الأمر بها وإن لم يحرج أنه جنوب جنوبون نعم بالنسبة إلى الأعمال الآتية المشروطه بالطهارة كالصلاه او الطواف فمقتضى قاعده الاشتغال شنو ان يحصل الطهاره عن وضوء وغسل ما لم يجر استصحاب عفوا استصحاب عدم الجنابه فيوجب انحلال للملي اجماعا خب فالمتحصل ان مجرد اشتراطي إحرازي الامر في جرياني قاعده تتابع الشذم هذا تتابع الاضافات شنو هذا حسن لو قبيح شي يقولوا في علم البيان ومنك حسن حسن لو قبيح ما ابغى منك انت شنو هذا حمامه تجرع حومه الجندل سجعي هذا ما يذكره في المختصر شنو هذا شاهد على القبح قبح تتابع الاضافات او حسن تتابع الاضافه مو ذوقك الحافظه ذاكرتك مو ذوقك <تصفيق> فاشتراط إحراز الأمر في جريان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز لا يمنع من جريانها مطلقا بالتفصيل الذي ذكرنا هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي أن يشك المكلف أنه دخل الوقت حين شروعه في الصلاة أم لم يدخل سورة ثانية أن يحرز المكلف أن الوقت لم يدخل أول الصلاة وإنما يشك في أن الوقت دخل أثناء الصلاة أم لا والا فهو لم يدخل اول الصلاه جزمان اي مضت مجموعه من الاجزاء خارج الوقت جزمان وهذه الصوره لها فرضان الفرض الاول ان لا يحرز الوقت حين شروعه اي انه ايضا حينما دخل في الصلاه كان شنو غير محرز للوقت إما غفلتين أو صلى برجاء دخول الوقت فهو لم يحرز دخول الوقت حين شروعه في الصلاة اصلا ففي هذا الفارض ففي هذا الفارض سواء أحرز سيدنا دخول الوقت أثناء الصلاة أم شك في دخوله في أثناء الصلاة فهو ليس موردا لأصل مصحح والسر في ذلك إحرازه أن بعض الصلاة فاقد الشرط وعدم الشرط عدم للمشروط فما دام قد أحرز أثناء الصلاة أن بعضا من الأجزاء وقعت خارج الوقت فسواء أحرز دخول الوقت بعد ذلك أم لم يحرز فإن صلاته مما لا مجال لتصحيحها بأصلين والسر في ذلك علمه بفقدانها للشرط كلام في الفرض الثاني وهو هذا متفاعل مع الدرس خليه باشي خاف يسجد لله ها؟ <تصفيق> الفرض الثاني أنه حينما شرع في الصلاة كان محرزا دخول الوقت لكن بعد أن قضى ركعة منها تبين أنه مخطئ وأن الوقت لم يدخل أول الصلاة وإن كان حين الدخول كان بانيا على دخول الوقت لكن تبين فساد نظره والآن أي بعد أن أحرز عدم دخول الوقت وإن كان قد دخل في هذه الصلاة شنو بانيا على دخول الوقت فهنا في هذا الفرض يوجد شنو حالتان الحالة الأولى أن يحرز دخول الوقت في الصلاة يقول بالنسبة لما مضى تبين أنه لم يدخل الوقت ولكنني محرز أن الوقت قد دخل في الأثناء والحالة الثانية أن لا يحرز ذلك فبالنسبة للحالة الثانية لا كلام عندهم في أنه لا مجال لتصحيحها لعلمه بأن بعض صلاته فاقد للشرط إنما الكلام في الحالة الأولى وهو وهي وهو هي من دخل الصلاة بانيًا على ان الوقت دخل وعلم اثناء الصلاه علمين علم بان الوقت دخل اثناء الصلاه وعلم بان بعض الصلاه شنو كان خارج الوقت ففي مثل هذه الحاله هل يمكن تصحيح صلاته باصل ام لا دير بالك وين نتكلم يا سيدنا فهنا أرجع السيد الإمام قدس سراء البحث إلى البحث في الرواية وهي أنه ما هو المستفاد من رواية إسماعيل بن رباح نرجع إلى رواية إسماعيل بن رباح قرأناها قبل سنة قبل سنة آه. نرجع الى روايه اسماعيل يعني العام الماضي يقول لسه قبل سنة ما ندري يصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت يعني صليت وانت باني الوقت ده قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك بناء على تماميتها بانجبارها بعمل مشهور فيقال بأن الرواية أخذت في صحة الصلاة جنو قيدين القيد الأول أن تدخل الصلاة بانيا على دخول الوقت لذلك أخرجنا نحن الفروض التي شرع في الصلاة من دون إحراز دخول الوقت والقيد الثاني أن تحرز أن الوقت دخل أثناء الصلاة ولا كلام في توفر القيدين في محل الكلام حيث إنه حينما شرع في الصلاة كان محرزا لدخول الوقت وحينما قضى جزءا منها أحرز أيضا أن الوقت دخل أثناءها إنما الكلام في قيد ثالث ركزوا معي فيما هو المستفاد من الرواية وهو هل يستفاد من الرواية اعتبار أن يحرز اتصال إحرازه بإحراز دخول الوقت بمعنى أنه لم يحصل له علم في الأثناء بعدم دخول الوقت وإنما حصل العلم بعدم دخول الوقت بعد الفراغ من الصلاة وإلا ففي الصلاة اتصل احرازه لدخول الوقت عند الشروع بجنوه باحراز دخوله للوقت اثناء الصلاه فلم يتخلل بينهما احراز لعدم الدخول فهل يشترط في صحه صلاته اتصال إحراز الدخول حين الشروع بإحراز الدخول في الأثناء أو أن الشرط هو أن يحرز اتصال إحراز الدخول بدخول الوقت لا بإحراز دخول الوقت أثناء الصلاة او انه لا يشترط شيء من ذلك بمعنى ان مقتضى اطلاق الروايه صحه صلاته وان علم اثناء الصلاه بان بعضها فاقد للوقت يلا حلها حل الروايه حلها فالروايه الشريفه إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت يعني واقعا فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك هل هي مطلقة تشمل من علم أثناء الصلاة أن بعض صلاته ليس في الوقت أو لا دالة على اتصال إحرازه لدخول الوقت حين الشروع بدخول الوقت أثناء الصلاة أو دالة على اتصال إحرازه دخول الوقت حين الشروع باحرازه مو بدخول الوقت واقعا باحرازه لدخول الوقت اثناء الصلاه يلا قلت قلنا الروايه قلنا الروايه يلا قول ها. يلا قول قولها قول <تصفيق> <تصفيق> رواية مطلقة تشمل من علم لا ما لا ها لا. <تصفيق> زين هو هو الثالث قدر يعني أكيد زين. ثاني شويه يرقي يرقي <تصفيق> شنو يعني يرقل ها يرقل باللام <تصفيق> يرقل ها باللام ها زاد ذريعه <تصفيق> يرقل هذه حفظناها اليوم يرقل ها <تصفيق> فانت شنو تستظهر سيدنا اللي يرجل تستظهره لا اللي يركل يعني <تضحك> <يلحك> هذا <هلبي. تضحك> <تضحك> <تضحك> اين المستظهرون نعم حضرو ان اطلق اذا صليت صليت يعني واحده ما يقول لو ما يقول اذا صليت اطلق إذا صليت وأنت ترى أنك في واقت ولم يدخل الوقت فدخل الواق وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك مقلق الرواية مقلق موضوع مقلق الرواية مقلق الرواية شيخ جعفر استظهر الإطلاق يقول حتى من علم أثناء الصلاة أن بعض صلاته مو في الوقت يصدق عليه صليت وأنت ترى أنك في وقت دخل الوقت وأنت في الصلاة ما تخل المعارضة هل استضه... شنو؟ استظهر من الرواية لا. في في صلي صلي هذا الصحة هاي شرطا بالرواية أنه يحرش بفور يحرش بأنه دخل الوقت اثناء الصلاة وكان باني على دخول الوقت. تحقق الشرط كفافيه الدخول حصل في موضوع وإنما نفس الدخول الواقع. فإذا تقول المستفاد اتصال إحراز دخوله حين الشروع بدخول الوقت واقعا لا بإحراز دخول الوقت. والروايه انه قال الوقت ولا تقولون بالاطلاق ليقول بشيخ شيخ جعفر تعاد المهم أنه يدخل في الصلاة هو علم ثم يدخل الوقت يعني اطلاق <تصفيق> يعني تحقق يعني, ت... <تصفيق> يعني, يعني. يعني انتم تقولون بالاطلاق جزاك الله خير <تصفيق> <تصفيق> فإن قلنا بأن ظاهر الرواية اعتبار احراز اعتبار اتصال احراز دخول الوقت حين الشروع بإحراز دخول الوقت أثناء الصلاة فصلاته في المقام شنو فاسده لأنهم بمجرد أن يعلم أن بعض صلاته خارج الوقت فهو لم يتصل إحراز دخول الوقت حين الشروع بإحراز دخول الوقت أثناء الصلاة بل تخلل بينهما العلم بأن بعضها خارج الوقت فالصلاة فاسده جزما ولا مجال لتصحيحها وإن قلنا بأن ظاهر الرواية الإطلاق اللي يقوله الشيخ جعفر والسيد الر سيد هم روميل هذا إيه من الروملي؟ وإن قلنا بأن ظاهر الرواية هو الإطلاق أي شنو؟ أي أنه يكفي في صحة الصلاة أن يدخل بانياً أن يشرع بانياً على دخول الوقت وأن يعلم شنو؟ بالدخول في الأثناء وهذان الشرطان قد تحققا ما شاء الله واما اذا قلنا كما هو الظاهر ان ظاهر الروايه كما قال الشيخ اتصال احراز الدخول حين الشروع بالدخول مو باحراز الدخول اتصال احراز الدخول حين الشروع بدخول الوقت اثناء الصلاه بمعنى انه أحسنت فهنا إذا شك في ذلك لأنه لا يدري الآن هو علم بأن بعض الصلاة خارج خارج الوقت لكن لا يدري هل اتصل إحراز دخوله حين الشرع بدخول الوقت واقعا أم لم يتصلا لان هذا صار موضع شنو موضع شاك فهو عالم الآن أن بعض الصلاة خارج الوقت لكن لعل الوقت دخل قبل أن يعلم بأن بعضها خارج وحينئذ يكون قد اتصل إحراز الدخول حين الشروع بالدخول واقعا أم أن دخول الوقت إنما حصل يجنوه بعد علمه أن بعضها خارج الوقت فلم يتصل إحراز دخوله يعني إحراز دخول الوقت حين الشروع بدخول الوقت واقعا فما هو الأصل الجاري في المقام فلدينا أصل سببي واصل مسببي فالأصل السببي هو الاصل الذي يعالج مساله الاتصال وعدمه لان الشك حينئذ شك في الاتصال بعد هو يشك هل اتصل احراز الدخول حين الشروع بالدخول اثناء الصلاه ام لا فقد يقال خلوا بالكم وياي، فقد يقال بجريان استصحاب عدم اتصال بعدم استصحاب استصحاب عدم اتصال احراز دخول الوقت حين الشروع بدخول الوقت اثناء الصلاه لكنه من قبيل لا من قبيل استصحاب العدم الأزلي لأنه استصحاب للعدم قبل حصول الصلاة إذ مرجع هذا الاستصحاب إلى أنه حينما لم يدخل الصلاة لم يكن اتصال بين إحراز الدخول والدخول أثناء الصلاة فبعدما دخل في الصلاة هل اتصلا أم لا فيستصحب العدم قبل حصول الموضوع وكل عدم مستصحب قبل حصول الموضوع فهو من قبيل احسان استصحاب العدم الهزلي ها ورجعتوا في النقاش في الاستدراك هذا على, على دخول الوقت ونحن عدم دخول الوقت هذا شيء اخر هذا بيصير اصل مسببي انا الان اقول وين مورج وخليتوني نكمل كلام عندنا اصل سببي عندنا اصل مسببي الان هو يشك في صحه الصلاه مسببا عن الشك في اتصال احراز الدخول بالدخول فإحنا هل نقدر نعالج السبب نفسه فلا تصل النوبة لإجراء الأصل في المسبب أم لا هذا اللي نريده فنقول إذا جرى استصحاب عدم الاتصال بين إحراز الدخول وبين الدخول الواقعي حينئذن بعد خلاص مقتضى هذا الاستصحاب فساده صلاته لأنه بهذا الاستصحاب انتفى الشرط لأن الشرط هو الاتصال وهو قد استصحب عدم الاتصال وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب العدم الأزلي لا يجري إذن لا بد أن نذهب شنو؟ للأصل المسبب وهو هل أن هذه الصلاة واجدة لشرطها من الوقت أم لا؟ فيختلف الكلام بناء على التركيب أو بناء على التقييد فإن قلنا يا سيدنا الأجال دير بالك على الكلمات فإن قلنا بأن المسقط للأمر هو المركب يعني متى ما أتيت بمركب من صلاة ووقت فقد شنو صحت صلاتك فالموضوع المسقط للامر هو المركب اذن استصحاب عدم الوقت نتيجته شنو انتفاءل مركب لانك نفيت احد جزئيه أما إذا قلنا بأن المسقط للأمر هو المقيد الصلاة المتقيده بالوقت لا الصلاة مع الوقت فيجري استصحاب المقيد لأنك ما تدري هذه الصلاة المتقيده بالوقت حصلت أم لا فنجري استصحاب عدم المقيد ولكن هل ينفع استصحاب عدم المقيد بناء على التركيب وهل ينفع استصحاب عدم القيد بناء على التقييد يعني هل ينفع احدهما مكان الاخر كما هو ظاهر كلام السيد الامام صفحه 174 بانه قلنا بالتقييد او قلنا بالتركيب فان كلا من الاستصحابين نافع في موطن الاخر ام لا الكلام فيه ان شاء الله الله والسلام لازم مسافه حسيت ان تصور اقتصاد اقتصاد وصلنا في زون المسجد اقتصاد دخول عن لا علم أن بعض الصلاة خارج لا يعني هو الآن